قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ ذَلِكَ مَكْرٌ مَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعَنَّ أَلْبَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافِ نَفْسٍ مَّا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا ان ما الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امن ما جاء ايات ربنا لما جاء ربنا افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليبسدوا في الارض ويذرك وآله وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ جادي والعاقبه للمتقين طاعوا اذينا من قبل ان تاسينا ومن بعد ما اجتنا